وَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا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 فكانت ابوابا وسيره الجبال فكانت سرابا ان جهنمنا ما كانت مرصادا للطارين مآبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا